هناك تدريبات صوتية جيدة في مختبر اللغة ولا أستطيع التحدث باللغة العربية ولا أفهم كلام المدرسة والطالبات أريد أن أتعلم العربية جيدا ماذا أفعل؟ احفظي جزءا من القرآن الكريم وبعض الأحاديث النبوية وتحدثي بالعربية كثيرا هذه نصيحة مفيدة سأتبعها إن شاء الله إذن ستتعلمين العربية جيدا الوحدة السابعة الدرس السابع وثلاثون فهم المسموع استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح أو خطأ ثم صحح الخطأ بأي كلية ستلتحق يا ناصر قدمت أوراقي إلى كلية اللغات كلية اللغات كلية الآداب أفضل أفضل للتحاق بكلية اللغات فقد أصبح دراسة اللغات مهمة جدا في العالم اليوم أعتقد أن الطلاب لا يرغبون في كلية اللغات هذا غير صحيح فهناك ثلاثة آلاف طالب قدموا أوراقهم إلى كلية اللغات وقبل منهم ثلاثمائة طالب ما اللغات التي تدرس في هذه الكلية؟ لغات كثيرة منها العربية والإنجليزية والفارسية والأردية والسواحلية وما اللغات التي ستدرسها؟ سأدرس لغتين العربية والإنجليزية لماذا اخترت هاتين اللغتين؟ اخترت العربية لأن العربية لغة الإسلام واخترت الإنجليزية لأنها لغة عالمية أولا قد مناصر أوراقه إلى كلية اللغة العربية ثانيا قبل ثلاثمائة طالب في كلية اللغات ثالثا اللغتان الأردية والفارسية من اللغات التي تدرس في كلية اللغات رابعا اختار ناصر اللغتين العربية والسواحلية خامسا الأم تفضل أن يلتحق ناصر بكلية الآذاب